أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم نون وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون والقلم وما ما ربك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 وهو أ ع ل م بالمهتدين فلا تطع المكذبين واتوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هما زم شاء ب ن م ي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 س شركه على الهدى خ شركه د ع و ن ا ه غير ا ب ل و ن ا أ ص ح ا ا ب ل ج ن ي ه ذات أ ق س م ي ص م ن ه ا م ص ب ح ي ن و ن اجتماعي ي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 فانطلقوا وهم يتخافون ت الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما ر أ و ه ا قالوا انا لطالون بل نحن محرومون قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كن قالوا سبحان ربنا إ ن ا كنا ظالمين ف أ ق ب ل بعضهم على بعضي تلاومون قالوا يا ويلنا إ ن ا كنا ط ا غ ي ن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 م ا لكم كيف ك م ت ح و ن أم لكم كتاب ت فيه د ر س و ن إن لكم ف ي ه ل م ا تخيرون أم ل ك م م أ ي ا ن ع ل ي ن ا ب ا ل غ ة إ ل ى ي و م ا ل ق ي ا م ة إن ان لكم لما تحكمون سلهم ايهم بذلك زعيم ام لهم شركاء فلياتوا بشركائهم ان كانوا صادقين يوم يكشف عن سائر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 م ث ق ل و ن أم ع د ه م ا ل غ ي ي ب ب فهم ك ت و ن ف ا ص ب ر ل ح ك م ربك و للعلوم ا ا تكن ك ص ح ا ل ا كصاحب س ل ا م ك ذ و لولا ن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 وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين